من صلى على سيدنا هو الذي نبي لنا الرعاة علي الله من صلى. النبي أمير العالم علي صديق شلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله الله. إن أهلا لَبَيْتُ فِيمَنْ يَعْلَمُ النَّاسِ لَذِى بِهِ إِنَّ هَٰيَ أَسْقَيْنَاكَ دَيْنًا نَقَاوُ Fî ayâtin له كان آمين إِلَى مِثْوَاهُ إِلَيْهِ سَبِيلُ وَلَغَن كَفَرٌ إِنَّ اللَّهَ غَانِي el-adil bismillahirrahmanirrahim O sana inanamaz yerler, muhatabiyim, Aminu <Sessizlik> bihu ulika wala zina yaun alqiya الفاكحة